صلاة العيد أثابكم الله. الله أكبر. الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مثال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهرى وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنى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 في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله, الله, الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 هل حديث غاشية أجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حاميا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسل ولا يغني من جوع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 لا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ما حج حاج واعتمر الله أكبر عدد ما لبى ملبن وهلل محلل وكبر الله أكبر عدد الشجر والحجر وما بث في هذه الأرض من بشر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر الله أكبر ما أعاد علينا من عوائد فضله وجوده ما يعود ما يعود في كل عيد ويظهر اللهم لك الحمدك الذي نقول وخيرا مما نقول ولك كل الذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الكبير المتعال هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فإن يومكم هذا يوم عظيم هو أعظم الأيام سماه تعالى يوم الحج الأكبر وهو يوم الثج والنحر جعله الله لكم عيدا تفرحون فيه بنعم الله عليكم فنعم الله علينا كثيرة لا نحسي لها عددا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار خلقكم من العدم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة جعل السماء سقفا محفوظا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا وبث فيها من كل دابة جعلها مهادا وكفاتا أحياء وأمواتا هداكم للإسلام والناس من حولكم تلعب بهم الأهواء لا يسيرون على نظام الهدى ولا يوفقون لطريق البر والتقوى فاشكروا الله على ما هداكم فاشكروا الله على ما هداكم فأشكر الله على ما هداكم واعتزوا بإسلامكم وافخروا بدينكم فهو مصدر عزكم وسعادتكم واستقرار أمنكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد معاشر المؤمنين والمؤمنات إن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه في هذا اليوم إراقة الدم من بهيمة الأنعم فإن الذبح لله من أجل العبادات ومن أفضل القربات لن الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ويبدأ وقت ذبح الأضحية بعد الانتهاء من صلاة العيد فمن ذبح قبل الصلاة فليست بأضحية وإنما هي ذبيحة لحم لما في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ويمتد وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة واعلموا أنه يعتبر للأضحية أسنان من بهيمة الأنعام فمن الضأن ما تم له ستة أشهر ومن المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له خمس سنين فاذكروا الله في هذه الأيام المباركة على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وأفضلها أسمنها وأغلاها ثمنا وتعتبر فيها السلامة من العيوب التي تنقص قيمتها وتؤثر في سلامتها فلا تجزء المريضة ولا العوراء ولا العرجاء ولا الهزيلة ولا الصغيرة التي دون الأسنان المعتبرة شرعا ويجوز أن يضحى عن الميت ويصل ثوابها إليه إن شاء الله تعالى ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم تقبلها عن فلان وتجزئ الشات عن الرجل وأهل بيته والبدنة والبقرة كل واحدة منهما تجزئ عن سبعة أشخاص والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم يوما نحرا عملا احب الى الله احب الى الله من اراقه دم وإنها لا تاتي يوم القيامه باضلافها وقرونها واشعارها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض وإن للمضحي بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة فطيبوا بها نفسا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أيها الإخوة المضحون إن للأضحية آدابا ينبغي مراعاتها منها التسمية والتكبير ومنها الإحسان في الذبح بحد الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها وإذ على جنبها الأيسر متجهة إلى القبلة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم اجعل يومنا هذا يوما سعيدا وعيدا مباركا وفرحةً مقرونة بذكر الله وشكره واجعله فاتحة خير وعز للإسلام والمسلمين اللهم تقبل منا ومن إخواننا حجاج بيتك الحرام وحشرنا معهم في الثواب يا عظيم المن يا كريم الصفح يا واسع الفضل احشرنا مع حجاج بيتك في الأجر اللهم احشرنا معهم في الثواب اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهداء وألف بين قلوبهم على البر والتقوى ووحد صفوفهم ولما شعثهم وأهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور واغفر لنا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة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 وأسجد له ملائكته المقربين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما فعد فيا عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وتوحيده وإفراده بالعبادة والتمسك بدينكم وعظموا كتابكم وأكثروا من تلاوته وتمسكوا بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن يا عباد الله هو حبل الله المتين، وهو صراطه المستقيم والشفاء النافع والنور المبين. من حكم به عدل، ومن جادل به خصم، ومن اقتدى به هدي إلى صراط مستقيم، ومن ابتغى الهدا من غيره أضلله الله. لا تنفد فوائده ولا تنقضي عجائبه فاقرأوا ما تيسر منه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ولا تغفلوا عنه ولا تتركوه وراءكم ظهريا فما هجرته أمة إلا كان عاقبة أمره الذل والهوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى الرسول المجتبى والنبي المصطفى والحبيب المرتضى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله ورضى اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا رحم الرحيمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم ومن المضحين ضحاياهم اللهم كما وفقتهم لهذه الأعمال فتقبلها منهم, فتقبلها منهم يا رب العالمين اللهم آمن في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم قرم إليه البطالة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطالة السوء والشر والفساد إنك على كل شيء قدير اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدا فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف ويؤمر فيه بالمعروف ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم حرصهم بعينك التي لا تنام اللهم تول أمرهم اللهم تول أمرهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم اللهم حرصهم بعينك التي لا تنام اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم كل المستضعفين في شتى بقاع العالم اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بفرجهم يا حي يا قيوم اللهم كل لإخواننا المسلمين من أهل السنة في سوريا وفي العراق وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا رشيدا اللهم وأعد هذا العيد على الأمة الإسلامية جميعا وقد تحقق لها ما تصب إليه من عز ومجد ونصر وسؤدد يا رب العالمين اللهم منعنا علينا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين اللهم منعنا علينا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين اللهم منعنا على المسلمين بإعادة مقدساتهم وتحرير أوطانهم من براذن أعدائك أعداء الدين يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما ظهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم ورض اللهم عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين